وَإِن دَهُ مَفَاتِحُ الغَيْبِ لَا يَعلَمُهَا إِللهُ وَيعلَُ مَا فِيبَرِّ وَالْبَحرِ وَمَا تَسْقُطُ مِ وَقَةٍ إِ لا يَعمُهَا وَلَا حَبَّتٍ فِي ظُلماتَاتِ الْ الأررض وَلَا رَطبٍِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فيِي كِتابَابٍ مُبِين